وَيَا قَوْمِ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ وَيَا قَوْمَ امْنَنُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عذاب يخزيه ومن هو كاذب ورتقب اني معكم رقيب ورتقب اني